جد ودرب القتال طريق الحياة أبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا فالرميا أخيا لدرب النجا لنمضي سويا نصد الغزا ونرفع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذلا لغير الإله أبت أن تذلا لغير الإله صليل الصالح نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتم صوت جميل صدا إلى الحق photos الى هي الحق هيا دعانا لوال ساح المنايا لحرب اعدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا صليل الصوارج نشيد المبا ودرب القتال طريق الحياه بين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصارم نشيد الابه و القتال طريق الحياه فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الابه و القتال طريق الحياه فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا Tavari <mimitation>